كَذٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَمِيمَ قَبْلَ كِبْرُهُ بِالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تكاد السماء não o que Bismillah A خذوا من دونه <تصفيق> وكذلك ¡Oh, فريق في الجنة وفريق في السعير <تصفيق> ولو ش. والله سبحانه وتعالى ولا هذا من هذا كلام والله والله والله والله والله والله والله والله ام <تصفيق> اتخذوا وق على كل شيء قدير الله يا استاذ صل على النبي. الله يا الله الله الله الله الله, الله. الله. الله يا رب <تصفيق> فما اختلفتم فيه من شيء فحكموا Woman! ظاهر استاذ هو ظاهر ظاهر ظاهر ظاهر فَلْيُرْسَمَ السَّمَواتُ وَالْأَرْضُ كَشَفَرٍ جَعَلَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ أَنفُسِكُمُ أَزْوَاجًا وَمِنَ لَنْعَهَمِ أَزْوَاجًا وَمِنَ أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثلك شيء وهو السميع البصير لَيْسَ سَكَنَ ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء الله السميع البصير فاقر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا على الانعام ازواجا فيه ليس كمثله شيء سبحان الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أو ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم الله يجتب إلي من يشاء ويهديم <تصفيق> الله تعالى الله لا الله, الله, الله, الله, الله, الله. يا يا رب يا وما تفرق إلا من بعد ما جاء وَلَئِن لَّكِ لَنَسْفَعًا مِّنَ الذُّرِّىَّاتِ مِن بَعْدِكِ إِلَّا يَجْعَلُهُ اللَّهُ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا لَيَمَسَّنَّكُم مِّنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِنَّ الَّذِينَ أُولُوا